وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الخاشعين الَّذِينَ يظنون أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العباب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء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 وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة وقولوا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم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 وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وعمل صالحا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند ربهم فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فَضْلُ الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم, فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 أفائق اللونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإن شاء الله لا مهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَإِذَا خَلَعَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بما بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ به بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا وما وَمَا يُعْلِنُونَ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 وقالوا لم تمسنا النار إلا اياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تشهدون تَشْهَدُونَ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 اَثَرَا ببعض بِبَعْضِ الْكِتَابِ ببعض بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ يفعل يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وما الله بغافل بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 ولتجدنهم أحرَصَ الناس عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الذين أشَرَكُوا يود أَحَدُهُمْ لَوْ يعمر أَلْفَ سَنَةٍ وما أَحَدُهُمْ لَوْ من أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أن يعمر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وما كفر, وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن ما أنزل على الملكين بباب لها وماروت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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لما مِنْ من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الَّذِينَ الذين لَا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.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 ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا حَسَدًا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ ليست النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى الكتاب الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولم ترض عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم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 ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إِنَّكَ اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أَبْنَاءَهُمْ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 فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه, من فيه سكينة من ربكم وبقية فيه من ربكم مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله, فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعك وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا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 يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي, وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين ود طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تقرون آيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.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 قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون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 وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 والله عليم بالمتقين لقد سمع الله قول الذين قالوا إِنَّ الله فقير ونحن أغنياء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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياه الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس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 خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم اجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب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 ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها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 ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك, فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور به ثاقهم وقلنا لهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وَأَخَذْنَا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بِآيَاتِ الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلفا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 لا عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري من تحتها الأنهاق. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن, عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به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 فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أَنْعَمَ الله عليهم دخلوا عليهم الباب فَإِذَا دخلتموه فَإِنَّكُمْ غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسقين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 وَإِذَا جاءوكم قالوا آمَنَّا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أَعْلَمُ بما كانوا يكترون وترى كثيرا منهم يسارعون في الْإِثْمِ والعدوان وَأَكْلِهِ السحر لبئس ما كانوا يعملون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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تقيموا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ من رَبِّكُمْ وَلَا كثيرا منهم مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إليك من ربك رَبِّكَ وكفرا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 والله بصير بما يعملون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم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 وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رددنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم, غضبي فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه وَإِنِّي لغفار لمن تاب وَآمَنَ وعمل صالحا ثم اهتداه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 إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم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 ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم في قلوبهم الرعب وقذف في, قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين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 وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله أشد رهبة في صدورهم من الله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 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شكا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم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 قل يا أَيُّهَا الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أَبَدًا بما قدمت أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين قل إِنَّ الموت الذي تفرون منه فَإِنَّهُ ملاقيكم ثم تردون إِلَى عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم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 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُغْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه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 كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد